لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 ولا جناح عليكم ان, أن تنكحوهن اذا اتيتوهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور عبد الله من الشيطان الرجيم عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هنا يعني في الصورة السابقة بين يعني حذر من أشي من موالاة أعداء الله وهنا كذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء أذيو عدوي ويعدو لكم لا ته لا توالو الطاحن تبيع قال بعد إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله إذا أنتوا صدق مؤمنين يعني كان هذا صفه تتنافى مع الإيمان إذا أنتم ذي رجع بعد في آخر الآه إن كنتم خرجتم Jihad من في سبيلي وابتغاء مرضاتي إذا لا تتخذم لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء إذا كان إذا كنتوا صدق مؤمنين وخالتو قد آمنتوا مصر أما الذي يعني المفروض إنه ما إيه يعني يتنافى مع الإيمان يتنافى مع الدخول في هذا الدين أن يواري الإنسان أعداء هذا الدين إذا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم لا أولياء تلقون يعني لا تجعلهم بالموده يعني إيه تحاولوا تلقوا اليهم الموده يقول الباء هنا زائده او مؤكده يعني تلقون اليهم بالموده يعني يعني يعني تدفعوا بالموده اليهم يعني تو يعني تحابوهم او تخلوهم يقتنعوا تنعموا بانكم محبين لهم تتلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يعني كأنه بيقول كيف انكم تتخذوهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله يعني ليش كيف انكم أولياء كفروا بما جاءكم من الحق ويخرجون الرسول لي ليش؟ ليس إلا لإيمانكم فقط أن تؤمنوا يعني لأن تؤمنوا بالله يعني هم ما يعني هم يعني كأنهم أعداء للحق أعداء للحق ولله فكيف انكم عدت إيش تتخذهم أولياء المفروض انكم أنتوا يعني اتبعتوا لله وأن لله، لله فإذا كل من كان عدوا لله أنكم إيش تعادوا وهم هؤلاء أعداء ما عادوكم انتم اصلا إلا إيش إلا لأنكم على الحق فاذا المفروض أنكم إيش لا تولوا من يخرجون الرسول وإياكم يعني ويخرجونكم كأن إياكم مع طفعا الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يعني لان تؤمنوا لأنكم آمنوا بالله, بالله ربكم يعني خلقكم يعني يعني, يعني حكمتم عقولكم واستبعتم الحق هذا قلنا إن كنتم خرجتم جهادا يعني لا تتخذهم عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إذا هو إنهم خرجتوا ليلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم عندكم إنكم إذا أسررتم إذا, إذا تخفيتم عن الناس وحاولتوا تظهروا لهم المودة أني من أعرف وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ما هو مبلغ ما أسررتم القصة إن كان هناك حادثة حدثت وهي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله أراد فتح مكة واراد ان لا لا يعرف اهل مكه ذلك ثم ايه احد المسلمين وهو حافظ ابن ابي بثه كان مسلم ومؤمن لكن قال كان مع اهل في مكه اهله وامواله وخايف اذا حصلت حرب بينه وبين اهل مكه ان يرجعوا على اهله وعلى امواله واضح فقال بايرسل لهم يقول لهم ان الرسول يشتيجي ايش؟ يغضيهم ان الرسول يشتيجي يفتح مكة لعله بهذا الامر يحصل على ايش مكانه عندهم ويحفظوا له اهله ويحفظوا له اقاربه وامواله وهو في نفسه قال بيقول قال انا يعني بقول لهم بهذا والله ما هو ايش ما هو رادلشي باي عبرسوا الباي يفتحوا ولا هم اثير هذا الامر هذا الامر يعني لن يؤثر على الاسلام وعلى الدين إنه فعل هذا الأمر يعني قال لأنه عندما سأل رسول الله عندما عرف رسول الله وقال ليش قال أنا خفت على يعني قال أنت يعني أهل مكة أو يعني المهاجرون قال ما هم ناس يعني الذي خرجوا من مكة عندما هم أقارب وأقوياء أما أنا قال فلست إلا مرصد أو دخيل على أهل مكة يعني ما هو من أهل مكة ما أثلي من أهل مكة فقال وأنا خايف إنهم يرجعين تجمعوا من أش من أهلي ومن أي أموال فأنا قال فخفت خفت فأردت أن تكون لي يد عندهم يعني من منفعة ليلهم ايش؟ يعني لا يضره يعني كأنه يرغبوا فيه ويحاولوا ايش؟ ولا يضروا أهله ولا يعني أمواله فقال الله أرسل فل هذا النبي بلتعال أرسل برسالة مع امرأة إلى أهل مكة يخبرهم بهذا الخبر أن الرسول بيجهد نفسه ليلاش في مكة الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله بهذا الأمر. قال به رسول را إذا يذهب إلى المكال يخبرهم. والرسول هذا هذه المرأة في مكان الفلاني. حدد لما المكان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله أمر الناس يذهبوا إلى هذه المرأة ليقفلوها ويجلب الرسالة عليها. ذهب فريق وصلوا إلى عند المرأة فالتشو أنكرت فالتشو ما معها لم يجدوا شيء. فرجعوا. أرسل الرسول يعني فريق ثاني. ذهبوا وفتشوا هذه المراه ولم يجدوا معها شيء قالوا ما في شيء فتشوا كل شيء ورجعوا في المره الثالثه ارسل رسول الله أرسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اليها ذهب امير المؤمنين ومجموعه معه فتشوا ولم يجدوا شيء قالوا ما في يعني ما بقي الا نرجع ما عاد بشيء شيء وش نسوي كيف نسوي اخرج السيف المؤمنين قال والله ما كذبت ولا كذب رسول الله يعني حين إيمان قالها والله ما كذف إن الرسول قد قال كذا ولا كذب رسول الله قد قال الرسول ما يمكن يكون هذا كذب إنها اتخرج الرسالة والله قال إيش بيدربها بس ما درا الله حين خرج الرسالة بيجعها لو قل قلت إيش قلت لفة تابا يشعرها يعني بس كيف موقف أمير المؤمنين حين بإيمان صدق وقوة إيمان خلاص وثق بكلام رسول الله وقل ذلك يضعفوا يقولون ما أدري وجهه والله حين حدد لهم الرسول حدد لهم مكان ومدري ما هو نسوي كذا لا شيء من الواضح المفروض عد ما ذكر لهم روحه المكان الفلاني فسيجدين امرأة ومعها الرسالة إذا المفروض يتحققوا من هذا إذا اذكر الله شيء برجع له بيجوه كذا ولا يمكن ولا كل شيء قد ذكر الله وحدد لهم في فامير المؤمنين ما تراجع وقال ضروري الرسالة فحتى إيش تحري رسالة حتى إيش يعني اخرج السيف وحدد ثابل قتل لم تخرج أخرجت الرسالة وعاد عاد بها الى رسول الله واستدعى حاطب وقال لماذا فعشتك الله تلك العذاب والعذاب فقال الله تسرون اليهم بالموده يعني بتسروا اليهم انكم بتامن انكم بتودوهم انكم إنهم محبين لهم وست تبوا هذا سر لا يعلمها المسلمين وعندكم ما ربي داري وأنا قال وأنا اعلم بما اخفيته اعلم بالذي تخفوه ما هذا تسرون الذي سر الإنسان الانسان يعني ذي يعني يتكلم به مع واحد ولا هذا سر أما ذي خفيه الإنسان يعني لماتتكلم بينها يقول أنا أعلم ذي تخفيه كيف الناس راس سبر سر من دارين ربي يدري بكل شيء تسرونا إلى أن بي الموادة وأنا أعلم بما أخفيتهم وما أعلنتهم أنا أعرف كل شيء هذه سر وهذا يعلنه وهذا تخفيه ما هذا سر هذا ما أخفيتهم عاد أبلغ قلنا هذا تخفيه يعني ذي في نفسك بس وهذا سر هذا يخبر به غيره سرا ومن فعلهم منكم الذي فعل هذا الشيء انه يعني ربي ويودد اعداء الله ولا مع يعني الله قال فقد ضل سواء السبيل له منكم اي واحد يعني ما إيه في هذا الأمر من, من عصى الله فايش بقد سواء السبيل ايه تكفوكم ويرجع من خطر هذا التصرف هذا التصرف في خطر قال عليكم ما أنت مثلًا مثل هذا المؤمن أراد أن ينفع نفسه ويبقى أهله إيش؟ يعني يعني يحفظ أهله وأقاربه. فقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. قال يثقفوكم يعني يتمكنوا منكم. إن يثقفوكم يعني إن يجدوكم ويتمكنوا منكم بيكونوا لكم أعداء. يعني بيفعلوا كل ما استطاعوا. ما عدا ما عدا مقال إن هذا كان ينفعنا وهذا كان كذا. ما أمل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. ويبسطوا اليكم ايديهم يقتلوا ولا يضربوا ويفعلوا ما استطاعوا كلمه يسدفوا كانها معنى يجدوكم ويتمكنوا منكم معنى ثقفة يعني وجده وتمكن منه قال إذا وجدوكم وتمكنوا منكم قال ايش يبسطوا اليكم يكونوا يكون لكم اعداء يظهروا لكم العداوه ما عاد بشي ذيك الغرابه ولا الصداقه ولا باي شيء بينكروها ويبسطوا اليكم ايديهم يعني يعني يعملوا ايديهم فيكم قتلوا وضرب وألثنتهم كذلك بالسب والشتيمة وألثنتهم بالسوء ويبسطوا ايلكم ايديهم وألثنتهم بالسوء وبدوا له وتكفرون وما يعني آية Clone وتمنوا ان تكفروا يعني ما ارادوا ما يريدون الا ان تكفروا يعني ما هم مقتنعين منكم الا ان تكفروا ما هم يعني مقتنعين يعني تعاونهم وتساعدهم وتسبرنهم لا ولو في الواقع عظهروا هذا الامر وانهم بيتعاونون ما بيرضوا عنك يقول لك الله في الواقع ما هم راضين عنك؟ هذا لا أعداء الله وأعداء الحق وأعداءك ما يمكن يرضوا عنك نهائيا إلا ذكر. فلا تفكر إنك إذا أنا فاتهم وأخبرتهم بسر والله خذنا إيه بينفعت. فيحذر إذن المؤمنين لاكن يتصرف وتصرف يضر بالدين ولا ولا يحاولوا يتوددوا إلى إلى إلى الدين فإنه ما هو نافع عند أعداء الدين لأنه ما هنا لأنه ما يجتوا. منفعه بس ما يعني ما هم راضين عنك إلا إذا كفرت بالله إذن ما معك الله إذا بدك تكفر قال يقول قال ويبسطوا إليكم أيديهم وألتنتهم بالسوء وبدوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصلوا بينهم أنتوذر حينها قال يعني مثل هذا الرجل أخطى وعصى من أجل أولاده وأقارب قال الله ما يعني المفروض ما بالنسبة لشيء يتعلق بالله لا تأيه يعني لا ترأي أولادك ولا ارحامك ولا أجي ما عاد من أفع لن تنفعكم أموالكم يدي تشتوى ذرعينة قد رحينة قد أجرمتوا وباتبعوا في خطر كبير لأجل أولادكم وأرحمكم قال إيه لن تنفعكم ارحامكم ولا أولادكم ما من أفع إلاكم ما عند ربي يوم القيامة يفصلوا بينكم يوم القيامة قال كل واحد الحالة أولادك إذا هم أولاد يعني ش... يعني أهل شر ومع ومع لله الله ما نافع يعني ما منافع إلا برجع أي يوم القيامة لأنهم كان أجاربك ما قد سلموا هو هاجر لا أسلم وهذا وأجاربه ما قد سلموا وشتي حافظ علىهم قالوا أيضا كذا ليش لجل الأولاده وأجاربك وتأصير ربي ما منافع إلا كأجاربك ولا أولادك إذا قد هم أش إذا هم على طريق يعني إذا هم عذارى الله لن تنفعكم اولاد أرحامكم يعني أقاربكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينهم هم في خط في خط يوم القيامة ما عدا يفصل بينهم فيكونوا بعيدين عن والله يعني حتى يعني ولو لو يعني ولو حتى لو كان الإنسان هالك يفصل يعني بين الأب وابنه لأ يوم ما من أبيه وامه وأخيه وصاحبته وبنيه يعني ما عدا حد يفصل حد يوم ما من أخيه اجتماع بالشيال على قاتل هذا ما يشيء شيء بالنسبة لله فانتبهوا لا تأثروها على طاعة الله يوم القيامه يفصلوا بينكم والله بما تعملون بصير ما يمكن يخفى على الله شيء انتبهوا واحذروا ايش يعني لا تخالفوا أمر الله لا تفشوا يعني خصوصا الأشياء اللي باب ضر بالدين والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه كانت معكم أه... كان معكم إسوح حسنا في الأنبياء السابقين إبرا... في... مثلا في النبي إبراهيم والذين آمنوا معه قال كان المهروف سوى مثلا في وش قال في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برآوا منكم بروا من قومهم ولا عتعاملوا معهم ولا عتعاملوا معهم وقطعوا العلاقات فالمفروض أنكم تأسوا وت... وتقطعوا علاقاتكم حتى باقاربكم هذين مشركين يعني خليهم ما أنكم بردين لجلهم قال إيش إذ قالوا لقومه إنَّا براءَءُم منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ويعني يعني بأعمالكم هذا هو عبادتكم هذا كفرنا بها وانكرناها وبدأ بيننا وبينكم العداوة قالوا ما بيننا وبينكم الله عداوة والبغضاء أبدا دائما حتى تؤمنوا قالوا خلاص ما بيننا وبينكم الله عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا, حتى تؤمنوا بيقولوا الأجارف مقوما قامهم من ضمنهم أقاربهم يعني حتى يعني أقارب إبراهيم قال لهم كذا كذا ما بيني وبينكم أي علاقة ما بالله أذاه حتى تؤمنوا بالله وحده لما تؤمنوا بالله وحده يعني وتركو كل إيش هذه الأشياء الأفنام حتى تؤمنوا بالله وحده إذا قد كان لكم إسواه في إبراهيم ماخذ كان تتعسوا به وتتركوا يعني ووتركو يعني أقاربكم ولا ت ولا يعني تحاولوا توددوا إليهم ولا يعني بأي عمل؟ فقال إذن لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. قال إلا قول إبراهيم في في أعمال إبراهيم إلا في حاجة واحدة من إبراهيم ما يمرقون فيها أسوة. يعني لا تأسووا فيها. لأن الله حتى الله يعني قد لام عليها. وش هذا؟ قال إلا قول إبراهيم يا أبي لا استغفر لنا له. فقال إبراهيم الأب قال لا استغفر له. الاستغفار للمشرك ما هي. يعني لا له. الاستغفار للمشرك. وأبوه هذا الذي يقولون سواء أبوه أو عمه. إبراهيم رجع كعاده قال لكن قال لك قال له يطلب من الله له وطلب المغفره من الله للمشرك وللكافر لا, مثل قال إلا لا قال لات لات لات لات هذا قال قبل لا هذا الشيء قال قال إبراهيم, قال إلا قبل إبراهيم لا لك, وما لك من الله جاي. قال أملك لك من الله شيء يعني ما ربي ما هو يعني إيش يعني ما منا حامي لك منه ولا جهد يدفع عنك شيء إذا ما بدك تؤمن يعني كأنه ما هو نافع لك إلا أن تؤمن كباء استغفر لك يعني كأنه يطلب منه إنه إيش يعني المغفرة لك قال لكن ما هو ممكن هذا الشيء وما أملك لك من الله من شيء فقال إذن كان المفروض أنك تتأسوا بإبراهيم في كل شيء إلا بهذا قال ربنا قال وقولوا إذن أنتوا يا مؤمنين قولوا ربنا عليك توكلنا يعني يعتمدوا في أموركم على الله مثل هذا الشخص الذي راح يفشى أسرار المسلمين أو حاول إفشاء أسرار المسلمين ما توكل على الله يتوكل على الله ويعتمد على الله هو بيع يعني هو ذي بيع إذا ما حاجه بضروه الله هو بيع لا يروح يهادنا المشركين لا يروح يداهن يعني في سرد الحين كثير خصوصاً تروح يجوا بهناس بحارب الدين وترح تتعاون معهم بعضهم يتعاون معهم لجيل ما سرح ما الدين تهرب أشياء ولا ولا بعضهم لجيل إنه إيش يحصل على مكانه ولا إنه خايف على كذا ولا قال لا لا أتخاف على شيء لا تخاف لا في رزق ولا في أذى ولا في ضرر ولا شيء تم تعال الله توكلوا على الله أنتم قد أنتم مؤمنين بالله يعني كأنه قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا يعني رجعنا إليك يا الله وإليك المصير برجع تجعل الحاسب على كل أعمالنا في كل شيء نكون على ما تريد يعني ينبغي أن تكون أفعالنا يعني على ما تريد وتأمر ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قالوا اجعب هذا الشيء قلوا ربنا لا تجعلنا فتنة يعني لا تجعلنا يعني تجعلهم يفتنون أو يعذبون أو يهينون اجعب هذا الأمر واعتمدوا على الله ما هو أنه تحاولوا تخرجوا منه بطرق تخالف ربي فلان اذا رجعت الى الله واعتمدت عليه با تنجر باكون الله معكم يعني كان الله بيقول قلوا انا انا معكم ارجعوا الي وانا بحفظكم اذا انت خائفين من شيء اذا انت يعني لا تضطر اليهم اذا تضطر الى شيء اضطر الي وانا ذي بنفعك فلذا قال قال ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا كذا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا يعني لا تجعلنا فتنه لهم يعني انهم يعذبونا او يهينونا او يعني او يضرونا قولوا ادعوا ربنا يحميكم، واغفر لنا، دع الله يغفر واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. يعني يقولوا إيش؟ إن الله يعني ويغفر لكم إذا كل ما حصل منكم لكم إذا بدكم إيش؟ إن الله يكون معكم. فدآه هو ذي يحميكم، ودآهنا يغفر لكم يعني كان فيها إشارة إلى الإنسان إذا ما خطأ، إن يعني ويشتيم حماية من الله يعتمد على الله، يعتمد عليه، وقل يا الله. عليك التوكس ويثق بالله ويصلح عمله فإذا يقول وغفر لنا يقول كذا وغفر لنا ويثوب من كل اخطائه ويجعاش وما عليه والله باكل مأه إذا أنت وصلت كذا أنت وإيش مؤمنين ربنا انك أنت العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز القادر على كل شيء ما أحد يشرد لك الحكيم في كل يعني احكامك كل ما توجه نظيف في حكمه هو الأحسن والانسب حتى لنا ادروا, ادروا أن كل ما تفعلوه فانه أنسب وأحسن لكم ادرو يقولون الله هو الحكيم يعني ما بيمركم بشيء يعني مثل هذا الأمر حين يمر بمعاداتهم هو لأي الأش المؤمن في مفرحتهم لان كل أمور حكمه لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة قال لقد قاله لقد كان لكم في إيش إسوة حسنة في إبراهيم كررها وأكد لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كررها فيها شيء من الواحد يعني قال في الواقع هو مؤمن بالله ومؤمن باليوم الاخر وانه باجي حسابه وعقابه وانه باجي جنة ونار فالمفروض انه كان يتاسف يعني كعنه هذيه ما يعني ما هو يعني هذيه ما يتاسف ويرفض في يعني كانه ما بشيء ما بايمان هذيه يرفض التاسف يعني ما بشيء إيمان بالله ولا باليوم الاخر هنا فيها تحذير شديد لقد كان لكم فيهم اسبه حسن لمن كان يرجو الله اليوم الاخر يعني أذيه ويرجو الله يوم الآخر تأسف يعني أما من يعني أما الذي يترك التأسف كأنه ما يعني هو من الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر ومن يتولى يرجو الله يعني يعني يعني يرجو يعني ثواب الله ويصدق يعني إنه يعني يرجو الثواب من الله ويرجو الخير من الله لأنه مؤمن به واليوم الآخر كذلك يرجو اليوم الآخر ويرج يعني يصدقه ويؤمن فيه إنه إيش نربي بي يثيب فيه يعني يؤمن بأن الله سيحاسب ويعاقب أن يثيب المؤمنين بالجنة، ومن يتولى؟ هذا يرفض التولي. يعني, يرفض... يعني التأسي خصوصا في مثل هذا. ما يرضى يتأسى بالأنبياء ولا... ويروح يتعامل مع أعداء الله ويخوه يعني أي شيء يتعامل ضد الدين. قال فإن الله هو الغني الحميد. الله غني. ما في حاجته. تأكد طريق مثل الشيء يقول تأكد طريق. ما هو ما الله غني عنه. وما ديهم الله يعني هو الخاسر والحميد هو الله حميد يعني هو هو يعني يعني يعني محمود ما إحنا في هذا إنه الله يعني خرج من حاجة الله غير مستاجل عبادته إذا الله غني لا يحتاج في أن يعني, يعني لا أن يقاطع مع المسلمين ولا أن يكون مع المسلمين وحميد يعني ما في حاجة عبادته وأنه يشكر الله ما يعني الله محمود من غيره يعني ما هو لا يحتاج لا عبادته عصى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مده يعني الله كانه بيقول يعني بيخبرهم بي بي بينهم وبين الذين عادتهم. يعني كأن الله بيقول اجعلوا عملكم وفق الله من كان <تصفيق> واضح تعادوا يعني يجعلوا ال هو الايمان بالله يعني واجي الايمان بالله والتصديق بهذا وله ومن كان معادي لله هذا عاده وهذا يعني يعني هو الشيء ذي فيكم الثالث ما هو ما تعادوا الشخص لذاته ما تعادوا الشخص لذاته يعني هذا ولا تودوه لذاته يجعلوا العلاقات التي تربطكم بالناس هي ايش أذي ربطكم بالناس والإيمان بالله وذي ينفركم للناس والأيش هو معادات الله فقال الله عسى يعني كأنه يقول الله برجع يجعل بينهم وبين هذا الذي يحادوا بهم مودة وش يعني ذلك الكلام يعني برجع يجعلهم يؤمنوا برجع توفقوا إلى الإيمان هذا الذي بتح يعني ايش بتحالدوهم وتقلنا لكم وتحاربوهم ولا تعاملوا معهم قال برجع يجي ربي ويهدي منهم ناس وجيب بينكم بينهم مادة. هذا عش الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادوا منهم مادة. يرجع يجيب بينهم مادة كيف؟ يعني إن بيتكتلب، إن أمورهم تتغير إلى الآية إلى الإيمان ورجع يصبح بينكم وبينهم مادة. في ذنب كان فيه وعد إن برجع إيش؟ يؤمنوا كثير منهم. وفي إعلان رجع بعد ما دخلوا مكة كثير منهم. يعني رجع كلهم دخلوا إيش؟ دخلوا في هذا الدين وأصبح بينهم وبينهم مادة. يعني كأنه بيقول إجع العمل هو تبع يعني ال المراد الله ولا يجعل تصرفاتك لا جل أشخاص. أكيد إنك بيجي الله. إيه. وعساء ما يعني. لا ما بل قالوا عشاء قالوا إذا عشاء من من الله هنا تحمل تحمل على الوعد. قالوا إن قالوا إن الملك الملك قال إذا حط ربح حاجة وقال عشاء يجي لك هذا ولا قال يمكن فاركن يعني طمأن. لأن هزاجي قال كذا خلاص ما في حاجة يوسق لك يعني كذا حتى كلمة الملوك هزاجي من الله في يعني في ايه يعني في اطمئن يعني ايه, ايه تيجلنا بيحصل وبعضهم بيقول عسى يعني اطمع للمؤمنين يعني اطمعوا في هذا الأمر وتوقعوا انه بيحصل هكذا ويعني انه بايحصل ولا ايش بيقول لهم الله هذا قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير الله قدير يعمي قادر على إنهم يغيرهم بدل ما كانوا معادين لله وللدين قادر إن يحولهم إلى أي إنهم يدخلوا في الدين لأجل أطماعهم. يعني ربما كأن يبين لهم أن المفروض يعني قدي رجع يبينهم يبين وبينهم محبة مودة إذا أي لأن الرابط بيكون لكن مجرد رابط ودي كأن بيقول لهم لا كنت عادوا ناس لأجل ذاتهم. ولا سحبهم الأجداد ما كل شيء هو يكون أهل لله فهذا ذي قد نقول نرىكم تعب يعني في البداية إنكم تعادوهم ولا تتعاملوا معهم يعني ولا تفعلوا معهم شيء فناء لأنهم أهل لله وبرجع بيقول ها ربي من هنا بيع بعض يرجع بينكم وبينهم إيش علاقات يعني نبهدهم ويتتغير أحوالهم فقال والله إيش قال والله قدير يعني قادر إن يغير غير أحوالهم حتى إيش يعني يعني تسير الى انهم ايش يرجعوا الى الحق ويؤمنوا وطبعا يعني ربما لو لم يكن الا بعضهم ما ضرروا يكون لهم لانهم بعد ما دخلوا مكة افلموا اهل مكة جمعة لكن جاب كثير منهم ما بالله ما اجدوا ايش عبارة عن جناعة فقد يحصل يعني قد من ناس كثير قد من ناس كثير ورجعوا تصبح الاش بينكم وبينهم محبة وقلفة فقال والله قدير والله غفور رحيم يعني بايغفر لهم ما ايش ما قد اخطأوا وبايرحمهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبغوا متوكسيتو لهم بقي لنا اذا مع يعني معلومة ثانية قال إحنا قلنا لكم لا تبروا عذيب يقاتلكم ويقاتل الدين ويحارب الدين هذا لا تبروه ولا توالوه يعني بس عادوا ما تماما. لكن اما ذي ما بيقاتلكم ولا بيحاربكم ولا بيشغلكم ويخلي لكم خالكم بل أحيانًا ربما يتعاون معكم. سهل. ماذا لو أحسنتوا إله ما بمانه؟ لو أحسنتوا إله يعني إن الدين هذا ما بيدعي إلى يعني يعني ما فيه إيش؟ ما فيه وحشية. ما فيه وحشية الدين. فيه رحمة وفيه تعليم الأخلاق الحسنة. يعني أنتم إذا ب ما ب ما بيمضرر على الدين. وأنتوا ما بيضروهم ولاشيء إليهم كيف قرحين اليهود ايش مع المسلمين إذا بيهود يقدم بي بيقول الماء للذمة عاهدوا مع المسلمين منهم يعني لا يضروهم ولا يسبروه قال مثل ذراء أحسن واحد إليهم بيقولوا إنه واجب عليه انه اذا يعني اذا ما ما عليك واجب عليك إذن أذي ما بينكم وبينهم عداوة ما بينكم وبينهم حرب أنتم إيش بينكم صلح وما بينكم يعني مشاكل بينكم ولاهم ما ما ضرر على الدين قال هذا لا لا إيش لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجواكم من دياركم أن تبرموا ما نهاكم عن أن تبرموا ما نهاكم عن الإحسان إليم احسنوا إليهم وتقصدوا إليهم وتعاملوا معهم بالعدل تقصدوا يعني تأذ تقصدوا اليهم يعني تعدلوا معهم بتعاملوا معهم بعدالة إذا اخذ واحد من اموالهم يعني من احوال الذميين يعني اذا واحد من المسلمين اخذ مال واحد يهودي من هذه الذمه يجبر على ويعاقب ولا تعدى في يعني إيش ينتقموا منه يعني يعني, يعني بعداله هؤلاء لكن هذه ما بيحاربوا فكان اذا من البدايه قال الذي بيقاتلكم ويخرجكم الرسول اما ذولا هذه ما بيقاتلوهم فما نهىكم الله عن احسان اليهم تعاملوا معهم باخلاق حسنه الأخلاق هي أيش يعني هي هو يعني الأخلاق الحسنة هي سفر المؤمنين ويعني حتى ندوهم جدوة للناس يتعاملوا حتى لو مع غير لكن هذه ما إيش؟ لا يكون فيها شيء فيها ضرر على الدين قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يحريكم من ديارهم أن تبرهم, أن تبرهم يعني لا ينهاكم عن أن تبرهم بدل من الذين يعني لا ينهاكم الله عن أن تبرهم وتكسطوا إليهم ان الله يحب المقصدين، اختار العادلين ابيف عمله بالعدل الله يحبهم انما ينهاكم الله عن الذين كاسلهم في الدين هذه حين في البدايه قال انما الله عن الذين في الدين وحاربوكم لاجل الدين في هذا الدين هذا ما الله عن لا هذه الدين وبيحاول يضر لا تحسن إليه ولا تعمل معه يعني بإحسان إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلواكم في الدين وأخرجواكم من دياركم وظهروا على إخراجكم وعاونوا على إخراجكم أن تولهم ينهاكم أن تولهم ثانيا بيقولوا معنا لو لاحظتوا هنا قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا يعني لا سوى لهم صح وهنا قال لا ينهاكم الله عن البر يعني في الواقع حتى اليهودي ولا النصراني ولا الناس الإنسان يدقي بيننا وبين الصلح وما بيننا وبين حر كان بره ما كان مواله بره سهل لكن ما المواله المواله نحن نقف معه ونحص أن أصحاب له يعني ويش يعني حتى يأيد بعضنا البعض وقوي بعضنا البعض المواله لكن لا ولق يابه يهود ولا تعمل معهم بإحسان سهل آتي أكرم كنا على كار ويجب أن إذا قبى يموت يجب عليك أن تفعل ما يعني نقول إيش ربي؟ نقول سين يجب عليك إن من الموت إما ببعها الماء ولا ببعام، واجب عليه. إذا أحسن إله في هذا الحدود، أما أن تتعاون معه وأن تتكون يعني يعني قوة وحدها ووو بحيث إن تنصره وينصرك لا. أنتي بالفرق بين الموالف والبر. إذا البر المعاملة في إحسان كذا، تعاملوا معامل لم يحاربكم، أما الموالف فلا تجود. لا للمحارب ولا لغيره وأبه وايضا حتى البر ولا اذا كان شخص محارب فلا تبر حتى إذا هم محارب فقال لي انما اناكم الله عن الذين قاتلكم واخرجكم من دياركم وظهروا على اخراجهم انت ولهم قال يناكم انت ولهم حتى قال على التولي ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون اذ يتولهم ويناصرهم ويحياج وتمكوا وياهم فاولئك هم الظالمون نحن قلنا حصر أنا. ما من الله ولهم عد ما بس يعني يعني ما ادري معك ما يعني لا يقدر الله في الواقع كان يفرق بين التولي وبين البر, البر. تمام ايش تي انه اذا واحد محارب للدين وقال ما ما ذكر الصدق قال لك هنا هذيه محارب للدين قال لا تتولاه ودي ما بيحارب الدين ولا بيضره ولا بيضر الدين قال ما ذا يعني بالروح هذا ذي قال من مفهوم به، هاي ناكم الله عمدينه. مفهوم أن قالواكم من من يعني. والحين قال إنما ناكم الله رجع من حق عليه. الحين قال أنت ولهم. إنما ناكم الله على الذين قال لهم في الدين من دياركم وظهروا على خراجكم أنت ولهم. إنهاكم أنت ولهم. ما قال أنت بروهم. يلا سال. قال أمي أتولهم فأولائك من الضالمون. لا تولي إنك تتقف معه ويكون صاحب له وناصر له. ومعيلنا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم النات مهاجرات فامتحنوهن هذا بقي معنا مسألة هنا لكم في الحديبية حصل صلح بين الرسول وبين المشركين من ضمن بنود الصلح ان إذا أسلم رجل من المشركين بدون إذن عسرته أو قبيلته وذهب إلى محمد فإنه يرد إليه وإذا أسلم شخص يعني كفر واحد من المسلمين وذهب إلى قرش فإنهم لا يرد، قال النبي صابق ورجع بعد فترة هذا في الواقع الظاهر إن الكلام في الرجال يعني ما كان يتخيلوا النساء يعني ما يتذكرهم ما حطر على بالهم يذكروا النساء نهائيا ورجع بعد فترة جاءت نساء إلى النبي إلى النبي إسلامها من قراش أسلم نساء من قراش يعني مكا وآيش ذهبوا إلى النبي وهاجروا يعني أعلنوا إسلامه جايوا لهم أزواجهم، اشتغوا يردهم؟ لأن بالصلح قالوا هذا الظاهر أن الصلح ما يذكر فيها الرجال وهذا يعني ما هو الشيء الله ما ما تذكروا ما تخطر على النساء, النساء نهائيا ولقع حصلك هذه القضية هم يشتوى أنها مسواع الرجال يعني إن انه يذن يردها يرد النساء هنا عندما جايو حتى يعني محتمل ما بل يعني كأن أي واحد يخرج لأنه في الواقع فيها قال ما يعني فيها حكمة عندما يرضى الرسول بهذا الأمر والله ينبه إلى هذا الأمر وإن في مصلحة إذا واحد من المشركين يعني إذا واحد من المسلمين رجع إليهم ما في مصلحة أن يردوا إذا واحد مسلم رجع إلى الشرك ما في فائدة أن يقولوا يرجع يلي يسبرو مثل الكفار واضح بل بل في مصلحة على الإسلام إنه لا يرجع. يجي الصف المسلمين، فإذا كان في مسرح ها قالوا ها نفس الكلام، إذن حين بقينا حين ذهبت نساء مسلمات إلى يعني من مكة أعلنوا إسلامهم وذهبوا إلى النبي، برجعوا رجعوا لهم أزواجهم قالوا إش ترجعهم، معهم على الصلح قالوا بيننا وبينك صلح، هنا أنزل الله قال إذا جايو أي جايو الذين آه جايو الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله علما بإيمانهم فإن علمتم مؤمنات فلا ترجع الى الكفار قال لا ترجع يعني واحدة من الكفار ذهبت إليكم وأعلنت إسلامها وعرفتوا إنها فدق انها اشتيئة الإسلام ما هو ما بلا تشتيتها رب من زوجها ولا, ولا الحاجة الثانية يعني ما هي مسألة يعني هي مسألة فيها لا لأن ثاني المسلمة ما يجد لها أن تبقى مع لاج كافر على حكم مختلف ما عاد ثابت ما عاد يمكن أن نحن نقول خلاص يرد هاي لازم سافر ما عاد هاد ولا ويحلها فإذا رجع قال بعد لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن يعني النساء هذو الذين هاجروا إليكم على إيمانهم ما عاد محلها ولا المشركين ولا المشركين حل لها في ما يجد النساء ما أجدها بدي فيها ما أصير لله ما هذا فلا تردوا النساء واضح هذا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إذن كأن الله قال امتحنوا اختبروها لاجب لها هربت بعضها امتحانك إذا جاء هربت وراحت قالت على الإسلام قالوا كان كان كذا النساء في مشكلة بهددوا زوجها إذا جاء بينها مشكلة وزوجها قالت برس الله سأذهب إلى محمد يعني وما يدري كيف يسون يعني ما هو مسألة دين قال إذا نحن امتحنوا اختبروا فامتحنوهن ووإيش على الظهر يعني إن قالم تحينوهم نختبرهم وما شرط يعني يعني ما هو ضروري يحصل لهم يجيز بإيمانهم ما بيحصل الإنسان ما بلاء امتتحناه وختبره لا ما يظهر لك من أعمالها أنها شيء ناهي مؤمنة والله هو عالم بإيمانهم إذا الله هو عالم بإيمانه إذا الله هو عالم بإيمانهم يعني ما هو ضروري تتججله منهم من ما ولا مع الله أعلم يعني أما إذا أتته وقالت نام مؤمنة وبتأصي وتسوي أشياء معاطف يعني ما بلا هربة فردواها وإذا ظهر لكم يعني نا نام مؤمنة ومتقيه من أعمالها في حالة والله العالم يعني لا تقولوا ما نتأكدنا الله عالم وما عليكم لك عمل بالظاهر الله عالم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات يعني إذاك ظهر لكم من المؤمنات ولا فراغ ما يبصري على واحد بالإيمان ما يبصري يتجن واحد ما بلا بيجوا حظا فإذا علمتم مم يعني لكم ظن كبير إنهم مؤمنات، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، خلاص لا تردوها، لا هن حل لهم معه هذا النساء حل الكفار، ولا هم ولا الكفار يحلونا، كل واحد يحرم على الآخر، وآثم ما أنفقوا، لكن إذا قد إيش رجعوا للكفار أزواجه، رجعوا لهم إيش أذين فقوا يعني المورد يقعدوها، هي زوجة الكافر وجدها بالأمر ورجعها ربت، قال ردوا لها المهر. وعاتوهم ما عنفقوا وعاتوا من؟ يعني الكفار ما عنفقوا يعني ما, آش ما بذلوا من المهور ردوا من المهور ولما المراه ما سابل ترجع لها لأنك دي حرام عليك ولا جنح عليكم أن تنكيحوهن وذولة يقدم عندكم وعلى إسلامهم خلاص انتهاء النكاح بينهم وبين الكفار رجوا المهر لهم وخلاص وانتم ما, ما عليكم إذن إذا بدأت تدوج منها فتدوج لا يقول لنا عادها ما قد طلق هذا يعني قد انتهى ليش الالنكاح قد انتهى. انتهى عندما اختلف الدين. حين تقدم تكون مسلمها هو إيش؟ ومكافر. خلاص قال ولاد جناها عليكم أن تكحون. بيجوا بيحولها ضوابط وقيود. بيقولوا بيقو لها لفيك إذا قد انتهت عدتها أو يعني ما جاول عليها عدة. فر فر. لأن أما إذا عتها عدة حاب تنتظر يعني مثل العدة. هذا اللي تنتظر مثل العدة لأن فيه إذا رجع إذا جاول رجع سلم هو. بس ه قال وإذا أ إذا أرجع أس أسلم الزوج هي أسلمت المرأة فإذا أسلم الزوج عنها ما قد أي ما قد ما, جال ما, جال ما قد جاء قد ما فعلها مثل العدة بسيب مرض أما إذا ما أسلم إلا بعد ما انتهت العدة خلاص فهنا إذا قال لا يعني يقول لك بانتهاء باختلاف الدين بإسلام يا بقى على القرض انتهى إيش العلاقة الزوجية انتهت وأنتم ما عليكم إذا بأس ولا عليكم أي حرج إذا تزوجتم ولا ينها عليكم أن تنكحوهن إذا أتى يتبهون أن لكن ودهم إليه يورهم يعني المهر ما تقولوا خلاص ما يعني لأنهم مؤمنات مثل باقي المؤمنات ولا تمسكوا باسم كأن حتى ولو قد أعطوا ولو قد أعطيتوا المهور للآخر الخفافر دفعتوا المهر لا تقولوا خلاص ما عد إحنا من الدين المهر قديك المهر ضروري تدعيه مهر لأن ما مساب تتزوجوا فهذا تنقله المهر لا ما ما كيف تقعد لا ما هذا لا, لا أنا ما أقدر بشي ما ما أقدر ما طالب إذا هذا لا لا ما أخول على الخلع ما بشي طلاق بنفرض كان هالشي إذا ما رضيك ولا رضي سلم في الدهر المهر المهر المهر سهل ولا ما ما طلاق فلوهو كذا ما يقدر طلق ها قال وراكم تمسكوا بعصم الكوافر مثل ما قال المرأة المسلمة لا ان تبقاه مع الاش الزوج الكافر قال وانت كذلك لا تزوجوا بايش من كافرة واذا كان معهم مراة كافرة خلاص فارقوها لا تمسكوا بعصم الكوافر على اسم العقد عقد الزواج لا تتمسك بعقد الزواج إذا كان مع كافر خلاص ولا تمسكوا الكوافر وسألوا ما يعني إذا بها امرأة من المسلمين ذهبت وكفرت خلّها فلتوها وقلوا نشتير المهر مثل ما قلنا أنتو تدّوهم المهر واسألوا ما أنفقتم ولا اسألوا ما أنفقوا هذا العذارة يعني أنتو قلوا يردوا لكم المهر يعني إيه نفسها إذن إيه أنتو قلتوا طالب إذا امرأة من المسلمين كفرت خلص فلتوها يعني وتركوها إن ولا وراء تعتبرون عبينكم أيش عجب لا تمسكوا بهذا العجب رأيت مسكوه بتقولون بيننا عجب وسألوا قالوا لهم يردوا لكم المهر إذا خرجت إذا كفرت وراحت إلى إذا, إذا, إذا كفرت في الواقع لا لا ما بتجيبه ما بلا كان بي لا ما عجب ما مخلي لا بتهرب صلاة ميشي وتكفر وت هناك فقال بكر... لا ما هي في حاجة تطلق خلاص قال إذا قال واسألوا ما أنفقتم ولا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينهم الله بيحكم بينهم هذا وهذا العدل والله عليم حكيم يعني بما هو الأنذاب وما هو الم وحكيم ما بيومر الله إيش فيها حكمه وفيها مثلا للجميع وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار يعني إذا به مراه مثلا هربت إلى الكفار ولا أرضي الدوكان الله ولا أرضي عتوهم نحن نحن هنا بيقول الله في التشريع إذا به مسلمه وذهبت إلى الكفار في عطوك الاشي المهر هم قد ما يرضوا ما هم مرضواني. راضين ينسى جموب ما جاء به الله فيذا خرجت يعني هربت امراه على نتيجة اشركت أو كفرت وما عد حصلتوا على مهر ما رضيهم تسلوك يعني ما هم راضين بي. ما قد رضيهم يصدقوا برسول الله فيذا فاتكم هذا الشيء وإن فاتكم شيء من أجواجكم إلى الكفار فعادتم ورجع جاء النصر عليهم ولا فئات الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا رجع جا يعني كان يجي لك في مره ولا انتصرتم في معركه فهبل ذول هذه ذهبت ازواجهم بدلوهم المهور يعني ذهب نساء مسلمات اشركنا وذ... وذهبوا الى الكفر ومستروا ازواجهم يحصلوا على م... يعني يسترجعوا مهورهم فقال انتوا يا مسلمين كما رجع جا نصر في معركه فهبل من القليل فاجبتم فئات الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا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 النسوان لذي أظهرت أزواجهم. لكن ما ربط من قدر قال قد آثم ما أنفقوا. يعني قد المسلمين يعطوهم. ولا ما لهم من ها قال فآثم الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني إذا خرج لهم من الغنيمة إذا قال لكم النصر عاجبتم يعني قال لكم العاجباه وانتصرتوا في معركة فدؤم من الغنيمة. عطاهم إيش؟ يعني أوضهم. أوض المسلمين منكم. أذيك قاعدوا بغير نسوان. عبونهم ما أنفقوا يعني الدوم الموت فايه فاتوا الذين ذهبت سجواتهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون من ألقاهم يا أيها الذي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرنا ولا يدني ولا يفنى ولا يدهن ولا أتينا بثاني نفتينا يفترينا وبين أيديهن أرجئهن ولا أصينا في معروف فبايعن هنا أفر الرجال إحنا بايعو يبايعوا على و على يعني على الاتباع وعلى التضحية في سبيل الله. أنا ميقاتلوهم عن النبي. هذا هذا الرجال والنساء وصلوا ويبايعوا عليه. ما بالشي قتال ما ما بيقاتلو النساء ما عليه القتال. فقال بيسمري بايعوا على أنهم ينكثلوه. يبايعوا يعني يحرفون أنهم ما يفعلوا هذا الجرائم. إذا بايعوا على الله شرنا بالله هذا أكبر جريمة. ولا يسرقنا لا يسرق أي شيء أحد ولا يذنينا لا يرتكب الذناع ولكن اولئك كانت هناك من يقول لك ان هناك هذه يقول التي كانت في من وعد البنات. ان هناك من يقول ولا ان هناك من يقول لك ان هناك من يقول لك ان هناك من يقول لك ان هناك من يقول <تصفيق> آه تمام قال حين تنسب غير الابن يعني حين يوقد يو ابن ورجع تقول هذه ابنك وما هو ما هو ابنه يعني حين يجي على فاحية ورجع لهولد ورجع تقول نابنه فقال هذا ان ما يفترن يعني لا أتينا ببوه ثاني يعني لا ينسب أولاد إلى الزوج وما منه لا ينسب إلى الزوج أولاد وما منه يبا على هذا الأمر. حين قال بين هذين وارجلهن بعضهم يقول أن الـ الـ يعني يعني الأولاد هذه حملوا من، يعني الحين يحملوا عادة ما هي إذا ولد منها في ذاه ما هو من الزوج فلا تشتري وتقول إيش هذا البستر تقول نديها ابنه حين جمعها ولد من زنا ما هو من هذا الزوج فلا تروح تقول إن هذا الابن إيش للزوج هذا جريمة ثانية غير زنا حين تزبي إلى الزوج. فقال لا يفتعلها أثينا بيحتار يفترينها وبين أيديهن ورجلهن كأنها قال هذه بجو بين يديها ورجلها هذه بجو في البطن بين اليدين ورجلين وبعضهم, فسر وبعضهم فسرها حين يقول يديهن ورجلهم وبعضهم فسرها يعني بأيديهن كأنها قال إذا لك حنسل القطوة والد يعني من خارج من يعني لقيت هذه بجو بين يجمبها له ورجعت يله له وتنسبه زوجها ما يجوز له ولا هو ما هو داري مثلا تقول إنها ابنه توهمة إيه ما غير ذناعي هذا فإذا قال بأيديهن يعني هذا شلت في يده وآه والثاني ح قال بأر أرجلهن يعني إنما إيش الذناع؟ هو فقال ورأيت البفتان يسكنينه وبين أيديهن يعني كان بين أيديه إذا شلوا من إيش إذا هو لقيت وبين أرجلهن إذا إيش إذا جه هو هذا يعني جه منها وبين أيديه يعني ما هو منها ما بل على من الشارع فلا يدلها تقول إنها إيه ابنه ويبايعهم على هذا الأمر ولا يعصينك أيش في معروف وإنهم إيه يعني إنهم ما يعصوا وعند ذكر هذا الأمر في معروف يعني إنه يشتينبه أنه من ربي ما بيأمر الله بالمعروف فإن حتى لو ينعله النبي بنفسه ويأيب الأيش يأمر يعني معنا ما حصل هذا ما بلا يقول ما أمر المعزيف فلا فلا تطيعه يعني ما بأمرناك بطاعة النبي إلا لأنه ما بيقول لا بأي فلحق، فأما ال ما ما معصية الله ما يجوز، لو أمرك منه أمرك، هذي بيقولون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من هو المخلوق أي واحد كائن من كان، كأنه قال له النبي، يقولك تدري بهذا الجاحدة يعني لا يجوز لك تصير ربي، لو هو ذي قالك منه، قدو ذا قال النبي قال يبا يبقى يبغى يساق فيه معروف، فالشيء ذي هو معروف، يعني هذه إيش ذي ذي الله، أما شيء هذه هم منكر لا ما يبا فيه واضح. ولا عثيناك في معروف فبايعه إن إذا قالوا خذاف بايعه نو اقبل واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم باعفر لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا كوما غضب الله عليهم كرر هذا انتبهوا انتبهوا من هذا وحذرنا يعني عدة مرات لا تتولوا كوما غضب الله عليهم بيقول لك غضب الله يعني كأن هنا خطر انتبه فكأنك با... باتقع ربما تقع غضب الله حين جب كومك غضب الله عليهم ما تروح يا أيها الذين عملوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. حن يقول يعني ذرقة التخروف الغضب انتبه لا تتولهم يعني لا تت... كأنك بس يعني إيش ربما تدخل نفسك في الغضب قالت لي إن غيره. سهل ليه تولي ما تولي خلنا في شيء من النصرة. قال قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكفر يعني كأنه دولة أذي غضب الله عليهم ما ما عم عم أمل يعني يعني كانهم ايش معبها ايه املهم انه يحصل لهم خير كدهم يعني الحين تقول يعني يائسين يعني يعني الحين تقول ما عم ما عم عم عمل خير فين لا يثبروا تجي ايه من كما يأس الكفار من القبور كان مثل ما يأس الكفار الكفار القبور يرجعوا ولا هذولا من خير. مثل ما يأس الكفار من اهل القبور وبعد في مثل ما ياتي الكفار من اصحاب القبور الكفار من القبور ما هم مع من, الأخرة. إيه من, الأخرة. الكفار, من أصحاب ثاني. الكفار من القبور الكفار من القبور ما كفار وغير كفار الكفار في القبور ما في وكذا بوردين... ما صار أضيف... برديين لا لا كتمئه الكفار بفوسه ما باجلهم علم ما يموتوا تمام لكن علمهم باجلهم خير يعني من, ال... من في إلى هنا ما يقول